الرمل بلاش بدايه سيبك من ده احنا بنتكلم الطريق التاريخ بمزاجنا خليها كده حلوه قوي دخلوا العراق دخلوا بغداد ليه حاطين ايدهم و... بيقول لك صدام حسين ده راجل مفتري ظالم مستبد عايزين ده الكلام نشيل الديكتاتور ده عشان العراقيين دول عيشوا عيشه كويس ونخلي الديمقراطيه والبتاعتيه والكلام ده صح كده والفكره دي فكره مستساغه ومجلس الامن يستصدر مش عارف ايه والكلام ده فكره مستساغه ليه لان في واحد ظالم عايزين يشيلوه عشان الناس تعيش كويس هي نفس الفكره عندنا انا عندي واحد ظالم مستبد مش عايز الناس يوصل لها خير الاسلام ده ومش عايز انه يوصل رسل الإسلام إليهم عشان كده بعض أهل العلم المعاصرين بيتكلموا في المسألة دي ومسألة تحتاج إلى بحث كبير وعميق بيقولوا طب وفي عصر النت وفي عصر القرية الصغيرة ده برضو نفس الفكرة ولا لا لأن أنا أقدر أوصل بعض الناس تقول ما هو برضو ما بوصلش بأريحية يعني تم أنا يعني أو أقدر أعمل كذا طب لو منعوا زي ما منعوا الحجاب في مكان ولو منعوا الأزان في مكان وزي وزي وزي يبقى ايه صح كده أنا من حق أن أنا أروك فكرتي ومن حق أنه هو يصنع مثل ذلك وكل حاجة لها ضوابطها طيب يعني من حق أن أنا أوصل هذا الأمر لو حال بيني وبين ذلك الظالم طاغية ألا يقاتل مش هما عملوا كده مش هما بيتطرفوا كده يبقى في هذه الحاله اشمعنا بقى حلال على بلابله الدوح حرام للطير من كل جنسي اشمعنا حلال ليكو حرام على بني ادمين التنين فهذا حتى يبين هذا الامر في جهاد الطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاه ويؤتى الزكاه فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله أول شيء أول شيء أول فائدة هذا الحديث له روايات تزيد المعنى وضوحا وبيانا عشان تفهموا في رواية انس في صحيح البخاري أمرت أن أقاتل الناس يعني المشركين إلى آخر الحديث وخرج الإمام أحمد من حديث معاذ قال إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويدوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا أو عصموا دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل وفي لفظ البخاري وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا فقد حرم حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها اول حاجه أمرت ان يقاتل الناس يعني المشركين يبقى مش كل الناس اثنين الاقتصار على النطق بالشهادتين كاف لعصمه النفس والمال مجرد انه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص ما تمدش إيدك روى مسلم من حديث أبي مالك الأشجاع عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم الله دمه وماله وحسابه على الله عز وجل وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ابن زيد لما قتل من قال لا إله إلا الله واشتد نكيره عليه ما ينفع كيف وقد قال يقول لا اله الا الله طب ده منافق حتى ولو مش شغلتك يبقى النطق بالشهادتين كاف لعصمه النفس والإيه والمال طيب فيما يخص حكم من ترك شيئا سوى الشهادتين عندنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه العاصم للدماء والأموال أول حاجة النطق بشهادتين الأمر الثاني إقامة الصلاة إقامة الصلاة هنا مشكلة حكم ترك الصلاة قلناها بالأمس لما قلنا بنية الإسلام على خمس إنه إنه العلماء اختلفوا ما بين قائل بالفسوق وقائل بالكف لمن ترك الصلاة تكاسلا أما من تركها جحودا فاتفقوا على كفره يعني تيجي تقول له صلي يقولك ما فيش حاجة اسمها صلاة الصلاه دي كان الزمن الصلاه دي عفى عليها الزمن ايه انت لسه هتقول لي في, العصر ال... في القرن الخامس عشر الهجري تقول لي لسه هنصلي الصلاة دي كانوا بيعملوها كده حاجة كده بينهم وبين ربنا كده وخلاص انما أنا بني وبين ربنا عمار فما فيش صلاة أصلا. فالكلام ده مفيش صلاه مش اللي هو يعني كده. لا مفيش اصلا جحدها هذا يكفر اتفاقا مفيش كلام دي طيب هنا بقى في كلام عايز اقوله لكم مهم جدا جدا جدا جدا جدا وقعدت اقول جدا كتير كده عشان حته التارك للصلاه دي تكاسلا الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه بيقول اما التارك للصلاه كسلا انما يصح الحكم باسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه يعني مش عارفين انه هو مش جاحد ولا حاجة بس هو يقولك ادعيلي عم الشيخ مش عارف ايه كده يعني ومات على ذلك قبل ان يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان اما لو خير بين القتل والتوبة يعني يتقال له انت لو ما صليتش تقتل مثلا فقل وحطه لو قتلتوني مش فارق مش مصلي ايه ده بقى يا عم الصلاه طب بالراحه طب الشيخ مين اللي بتحب تسمع له طب اهو ايه رايك نجيب لك امه لا لا الا الله والله العظيم الصلاه في الاسلام ما فيش ما فيش هي كده جحد فواحد هيتحط على عنقه يتحط عليه السيف وفلان خلاص يقول لك لا يبقى جحد فالشيخ بيقول فهنا تنتقل بقى المسألة من حكم الفسوق ده لحكم الليه الكوف قال وفي هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا تجري عليه احكامهم لأنه لا يعقل لو كان غير جاحد لها أن يختار القط لا يمكن أن يكون كذلك ده أمر الثاني الثالث ايتاء الزكاة عارفين قصة مانع الزكاة واعتبروهم حصل خلاف ومناظره بين أبي بكر وعمر في ذلك لما حصل وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كده في البخاري ومسلم واستخلف أبو بكر الصديق وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال النبي بصبع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله وأبو بكر الحليم الرفيق الأسيف اللي هو أحن وأرحم أمتي بأمتي يوله والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالاً عارف العقال اللي بيحطوه ده لو حته حاجة كده ما تسواش كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلته على منعه قال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت ان شرح الله صدر ابي بكر للقتال الا وقد عرفت انه الحق فالشاهد ابو بكر استدل على قتال منع الزكاة باباه الا بحقه وقاب له دليل قالوا ماشي ومن حق لا اله الا الله إقام الصلاه وايتاء الزكاه وطالما جحدوها وقالوا ده الكلام ده كان على عهد النبي قالوا كده جحدوها مش قالوا مش قادرين ندفع قالوا لا ما فيش زكاه بعد النبي خلاص ولو ما كانش عمل كده سيدنا عمر سيدنا ابو بكر لو ما كانش عمل كده كانت انتهت فريضه الزكاه خلاص في ناس قالت كده والصحابه اقرت على كده يبقى ما فيش زكاه فيبقى الغى ركن من اركان الاسلام لاجل ذلك لجحودهم هذا الركن كان هذا الامر طيب كده الصلاه والذاكر طب باقي حقوق الاسلام من العلماء من قال بقتال الممتنعين عن الحج والصيام استدلالا بقوله الا بحقها والبعض قال بغير ذلك قالوا لا هو بس الورد في الحديث الشهادتين الصلاة الزكاه ألوى حسابهم على الله إلا عصموا مني دماءهم خلاص كده ما يبقاش فيه لا مسألة جزية ولا مسألة أموال ولا أنفس ولا قتال طالما شهدوا أن لا إله إلى الله ولو ظاهرة واقاموا الصلاة واتوا الزكاه طيب لو عملوها كده قال وحسابهم على الله ملناش دعوه لا نشقق على ما في قلوب الناس انت مالك لا تقل ده مرائي ده منافق ده كذا هذه اتهامات اتعلم الغيب اتهام النوايا حرام بتتهم نيته ليه ايش عرفك في اللي في قلبه بتقول عليه كذا ليه مش شغلك النيه محلوها القلب ولا يطلع على ما في القلب الا الرب يبقى الحساب في الاخره لله عز وجل هذا الحديث يرشدنا إلى فقه الجهاد في سبيل الله ومسألة أن أموال ودماء المسلمين مصونة وأريد أن أضع حاشية نهائية حول هذا الحديث في مسألة انتشار الإسلام بحد السيف طيب نقول كم نقطة كده بسرعة ونخلص الشبهة أنتوا بتقولوا الإسلام انتشر بحد السيف طيب خذ هذه المعلومات المطلوبه قلت لكم قبل كده في الدروس واحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لكم ان احصوا عدد من قتل من المشركين في غزوات النبي كلها اكثر رقم وصلوله مئتين وثلاثة في كل الغزوات احصوا عدد غير اليهود الذين قتلوا في العهد القديم طلعوا مليون وستمئة ألف مين بقى اللي نشر دينه بحد السيف لو أتيتكم بنصوص عندهم تنص نصا على نفس المعنى منسوب إلى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كلام موجود ادي من ناحيتهم من ناحيتنا انتوا بتقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف أطيب دولة مسلمة لم يدخلها جندي مسلم أندونيسيا. انتوا بتقولون إن الإسلام انتشر بحد السيف الإسلام لم يدخل جندي مسلم أفريقيا غرب أفريقيا المناطق دي كلها ما دخلهاش جندي مسلم ولا جنوب شرق آسيا دخلوا في الإسلام إزاي دول؟ إذا كان الإسلام انتشر بحد السيف فبالتالي الذين يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يقرأوا شيئا في سيرته النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل أحدا حتى يدعوهم ويقرأوا السيرة وشوفوا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لتكون خير رد عملي وفعلي على هذه الترهات والاباطيل والخرافات فبالتالي يتقال لهم في الاول الكلام ليك يا جاره يعني ايه اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب يعني لأن احنا لو فتحنا الملف ده الدمويه الموجوده لو فتحنا التاريخ وما شهد سواء من حروب صليبيه سواء من ما يحدث الان والمسلمون المقتلون في كل مكان دول دماءهم من برضو انتشر بحد السيف ولا ايه هذا كلام كثير اذا قراتم فقط محاكم التفتيش وكيف كان يصنع بالمسلمين في الأندلس لعرفتم من الهمجيين ومن الدمويين ويكفي ذلك لتكميم الأفواه واخراص الألسنة برضو انتشر بحد السيف أحيلكم على أبحاث هتجدوا على النت في بحث للدكتور راغب السرجاني بهذا الاسم موجود أظن على موقعه قصة الإسلام بهذا الاسم يمكن أن تراجعوه اللي هو انتشار الإسلام بحد السيف في الموسوعة الصادرة من مجلس الشؤون الأعلى الإسلامية في موسوعة كان مشرف عليها الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف القديم السابق موجود فيها رد مفصل على شبهة انتشار الإسلام بحد السيف. في محاضرة للشيخ محمد إسماعيل المقدم بهذا العنوان احيلكم عليها أيضا انتشار الإسلام بحد السيف أنا عامل محاضرة كده بس ما ننزلهاش على النت صنعتها في القاهرة قبل أسبوعين برضو بهذا العنوان عاد يعني انتشار الإسلام بحد السيف والرد على هذه الشبهة شبه الدموية النبي صلى الله عليه وسلم فيعني الكلام دا كلام لا وزن له عند المحك العلمي حديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم أيضا هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم فهو من اعلى درجات الصحه وذكروا في شرحه ان هذا الحديث ذو اهميه بالغه وفوائد عظيمه تجعله جديرا بالحفظ ليه قالوا اولا فاكرين امبارح لما اتكلمنا على حديث انما العمل بالنيات قلت لكم في حاجه اسمها اسباب ورود الحديث الحديث ده ليه قصه ايه قصة بتاعته رواه مسلم في صحيحه قال أبو هريره خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا أكل عام يا رسول الله أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ثم قال زاروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وورد أن السائل كان الأقرع ابن حابس ففي بعض روايات الحديث أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم الحج في كل سنة فقال بل مرة واحدة فمن استطاع فليتطوع إبا سبب ورود الحديث معنى الحديث ما نهيتكم أي طلبت منكم أن تمتنعوا عن بعض الأشياء فاجتنبوها ياخد عليها قعدة على طول إيه القاعده هنا يقدم النهي على الامر يعني يقدم ترك النهي على على امتثال الامر لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وهنا قاعده عظيمه معروفه ان درء المفسد مقدم على جلبه المصلحه فكل ما نهي عنه فهو مفسده يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فكل حرام خبيث كل حرام خبيث يبقى اطلاق البصر للنساء خبيث وعشان كده قلوب اللي بيبصوا على النساء بتخبث بتفسد لانه خبيث كل حرام خبيث وكل حرام مأمور بتركه لزوما إنما الأوامر الأوامر على الطاقة والقدرة فأتوا منهما ما استطعتم طيب خلونا نتكلم برضو بقواعد فقهية حول هذا الحديث أول شيء العلماء قسموا المناهي إلى نعين نهي تحريم ونهي كراهه خدوا مثال نهي التحريم زي النهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة وقتل النفس بغير حق وكشف العورة وإظهار النساء للزينة أمام الأجانب وعدم الحجاب يعني يبقى نهية عن التبرج الكذب الغش الرش والغيبة النميمة كل دي حرام من فعلها أثم وفي حاجة اسمها نهي كراهه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما إنه لا يتبول قائما وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في صباطة إيه ده إزاي يقول كده بطع كده قال لك لأن النهي هنا على التنزيه والكراهة طب ليه قالوا لأنه أفضل للصحة هذه نهي علينا الحديث كده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبول الرجل قائما لو كان الحديث كده وسكت وما عملش النبي صلى الله عليه وسلم كده كان يبقى حرام ان حد يتبول ايه قائما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل ان يشرب الرجل قائما وبرده ورد الامر ب غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخز عوره يبقى حرام ثم بعد ذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابه وهو كاشف لشيء من فخذه حتى دخل عثمان قال رجل تستحي منه الملائكه فوارى ذلك فيبقى الكلام على كده ان الفخذ كشف شيء من الفخذ مكروه وليس حرام اتفهمت يبقى في نهي تحريم وفي نهي كراهه قال لك اكل البصل والثوم حرام لكن مكروه قبل الصلوات خاصه لتاذي الناس وهكذا طيب لازم ناخد القاعده الثانيه كنا خدنا ايه الاولى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه اعتبروها قاعده وسنن نهي نوعين نهي كراهه ونهي تحريم القاعده اللي بتقول لا حرمه مع الكراهه اللي هي الضرورات تبيح المحظورات الناس ما بتعرفش تطبق القاعده دي اقول لك يعني ايه ضرورات اسمع الايه وانت تعرف لان كل واحد يقول لك انا مضطر انا مضطر اعمل كده مضطر اسوي كده عارف الاضطرار يعني ايه قال الله فمن اضطر في مخمصه غير متجانف في مش لاقي ياكل مجاعه دي اللي اسمها ايه ضروره ضروره اللي يت... اللي تبقى متعلقه بخمس حاجات حفظ الدين حفظ النفس حفظ العرض حفظ العقل حفظ المال يعني مش فاهم حاجة انا لو ما عملتش كده هموت لو ما عملتش كده ممكن ناس تقع في الكف لو ما عملتش كده ممكن يغتصب بناتي ممكن يتطاول على عرضي انا لو ما عملتش كده ممكن يفنى مالي لو ما عملتش كده ممكن اتجنن فيها بس مش تتجنن كده يعني لا تتجنن بجد يعني مش نص ونص فمتعلقه بحاجه من الحاجات دي مضطر فعلا لازم ما فيش حل فهنا تبيح المحظور الضروره تبيح المحظور تاخد عليها قاعده تانية بيقولوا الضروره اذا كانت تبيح المحظور فالضروره تقدر بقدرها يعني واحدة عايزة تسافر الصفر بغير محرم حرام لكنها مضطرة لذلك لحفظ الدين انها تتعلم في المكان الفلاني لو ما راحتش دينها يضيع فبتضطر انها تسافر لذلك او مضطرة انها تسافر من مكان لمكان لان اهلها لها مشاكل قد الدنيا وممكن تقعد فيه عنط شديد فمضطرة للسفر. فنيجي نقول بعض أهل العلم قال إنه السفر ليه ضوابط معينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة صفر المرأة بغير محرم قال مسيرة يوم وليلة فبعض العلماء قال كده والنوي بيقولش كده بيقولش إن لازم تبقى 24 ساعة والبعض قال في الرفقص المأمونة لو الطريق آمن ما فيش مشكلة والبعض قال وده ترجيح شيخ الاسلام تيمية وهذا ما ادين الله به انه يستثنى فقط في السفر سفر حج الفريضه حج فللا لا فللا نافله لا انما حج الفريضه فقط وفي رفقه امنه طب ليه القصه دي انتو شفتوها في الثوره ما هو دلوقتي لو بنت الناس دي اللي هي ابوها ما يقدرش يروح معاها ولا النهارده لو اتحركت ودلوقتي طلق ناري في نص الطريق ووقفوا العربيه وخدوا البنت اغتصبوها هتعمل ايه طب لما يبقى ليها راجل يحمي عنها يبقى لازم انما ما تطلعش كده والبلاوي السودا اللي بتحصل لما البنات بتسال السؤال ده بقولهم انتوا بتسالوا ليه السؤال مش ليكوا الناخوات كتير جدا بتقعد طب انا اعمل ايه في القصه دي اقول لها السؤال مش ليكي السؤال لوليكي الراجل اللي ليكي المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصام لو تفهم النساء ذلك لعرفت قيمتها في الإسلام الإسلام بيقول أنت مش أخوة غصب عنك تسافر معاها توديها رايح جاي مش فاضي ما فيش اسمها مش فاضي عرضك فالإسلام بيشغلك عشانها ويخليك تنزل تشتغل وتعمل كذا وكذا وهي تقعد ضرة في بيتها هي تقر في بيتها وانت تنزل إكدح بها وهتلاقي الفلوس وما تشغلهاش الإسلام بيعمل كده فلو تعرف النساء قيمتها ما تبذلت ولا تبرجت ولا صارت بهذه المهانه التي عليها الآن خلاص هذه الضرورات تبيح المحذورات خدوا أمثلة يباح أكل الميت لمن فقد الطعام يجوز كشف العورة للطبيب للتداوي حيديك حقنه محتاج يكشف على مكان المكان ده عورة ما ينفعش يجوز أن تكشف العورة للتداوي أمام, أمام الطبيب وعدم وهذا له ضوابط بطبيعة الحال مفروض إنه بالترتيب كده انه يذهب لطبيب مسلم مأمون وهي تذهب لطبيبة مأمونة انعدمت الطبيبات انعدمت ما فيش في التخصص ده إلا راجل يبقى لما يكشف عليها راجل تبقى انت راجل وتقعد جنبيه مش احلى حاجة تلاقي ايه في... بتاع هو قاعد برا والدكتور قاعد جوا ايه الهنا اللي احنا فيه ده وعادي جدا وطبيب أمراض ناسة واللي وال... ما عندوش دم قاعد برا عادي يعني ايه المشكلة؟ مراته يكشف على عورتها عادي جدا الهم ما ينفعش هذه لا تعد هكذا ضروره وفي نساء والمصيبه انه ممكن يكون عندهم شويه دين وتيجي تسألك وتقول لك اصله شاطر الرجاله هم اللي شاطرين واللي مش عارف ايه عادي يعني عادي الهم ده وفي رجاله بقى بيحبوا الايدين الناعمه <تصفيق> اه يروح يعمل بقى عند كذا كذا والدكتوره ممتازه جدا ها دكتور سنان استاذه والله ضاعت الذمم والديانة المهم خدوا القاعده الثالثة التزام الامر زي ما قلنا ان النهي بيتقسم لنوعين فالامر بينقسم لنوعين امر يفيد الوجوب وامر يفيد الاستحباب وخذوا امثله قال الله وامر بالمعروف وانهى عن المنكر الامر وانهى عن المنكر حكمه ايه فرض وفرض على ايه مع القدرة ان استطاع منكم يبقى اول شيء بيدي انت انا اقدر او اعمل الكلام ده معدني اقدر ادي له الامين واخد الشيء الحرام اللي بيعمله اقدر اعمل ده وحق الشرعي إنما ما اقدرش أعمل الكلام ده مع عموم الناس لها ضوابط أقدر أكلم ده بكلمة يبقى كلمة لا أقدر أكلم ولا أقدر أمد يد يبقى ساعتها بقلبي أنكر يبقى الأمر معرفة أنها المنكر مثلا الوفاء بالعقود اوفوا بالعقود بيني وبين واحد عقد يجب علي أن أفي بهذا العقد وهكذا طيب الأمر الذي يفيد الاستحباب زي السنن بتاعة الصلوات زي الأمر بالتوسعة على العيال يقول ينفق ذو ساعة من ساعة ينفق ذو ساعة من ساعة واجب؟ لا مستحب يا أخي وسحها على عيالك شويه ربنا اداك خلي العيال يعيشوا كويس جيب لهم واعمل لهم ما تبقاش بخيل ده كده إيه؟ مستحب النفقه في سبيل الله مستحب كتابة الدين بيني وبين واحد قض قرض من واحد كتابته مستحب اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه اكتبوه هنا ايه مستحب طب ليه مستحب حد شاطر بقى عشان اشغل الحاجات اللي قدامي ليه مستحب تداينتم بدين وما فيش اكتبوه مثلا عشان يبقى ايه حاجه كده اكتبوه ولكم عشان يبقى ان هو مستحب لا إيه؟ عشان الموت يعني ايه فهمني لا انا بتكلم في فاكتبوه ليه مش واجب ليه كل واحد ياخد من واحد فلوس غصب عنه لازم يكتب ورقه ليه, ليه العلماء ما قالوش واجب قالوا مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه تاني اقول تعال لي عشان اسمع ملهاش واحد يكتب يعني لا ايه قول فهو ده الماشي ما لازم يكتبوه عشان كده انتم بتكلموا في حته تانيه ليه مش واجب ليه مستحب يعني وليتق الله ربه تمشي يعني دي خد دي كده مثلا <تصفيق> ها ليه؟ ده الحكمه بتتكلموا في الحكمه يا ابني ليه مش واجب؟ ليه كلمه فاكتبوه مش عامله زي فاكتبنبو؟ واقيموا الصلاه ليه مش جامده كده قال لك مستحب قال لك ايه بقى حد يقول ها طب ناحيه دي قول ما هو ده برده الحكمه ها ها تفضل ايه عاوز السنه يعني ان حصل كده هي اللي انتوا بتقولوها دي ماشي خدوا دي ماشي بس هو بقى انا عايز اقولها ازاي قالوا الصارف للأمر هنا فاكتبوا التطبيق العملي للنبي والصحابة يعني ايه بقى التطبيق العملي انه وجد في زمان الصحابة ناس تداينت ولم تكتب اذا لم يفهموا اهي دي فهم السلام اذا فهموش منها انها واجبة اه هو ده اللي خلينا نفهم لو قرناها لوحدين مفيش ولا كلمة ممكن تخليك تقول انه مش واجب إنما تضيه الصحابة إنه فهموها إيه؟ مستحب فعشان هم فهموها كده بقى هو ده الفهم الملزم لنا وفهم ما بقتش واجبة بقيت عايز تكتب والله خير مش عايز تكتب برضه ما فيش مشكلة مستحب ان انت تعمل الكلام ده الأمر نوعين أمر يفيد الوجوب وأمر يفيد الاستحباب طيب من الحاجات اللي متعلقه ايضا بهذا الحديث ان المشقه تجلب التيسير قاعده فقهيه مهمه جدا النبي بيوصى صلى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم اللي تقدر عليه يبقى يا جماعه لا تعسروا على الناس مش كل الناس تقدر تعمل كل حاجه اسمع كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه قم الليل إلا قليل رطب للقرآن ترطيب أذكر اسم رب اكتبت إليه تبتيل أصبر على ما يقولون وهجره مأجراً جميلاً أوامر أوامر أوامر في آخر السورة قال إيه إن ربك يعلم أنك تقول أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك الآية كده إيه, إيه؟ أقل واحد يقمن ثلث الليل ثلث الليل يعني أقل حد مننا كده يصلي له ثلاث أربع ساعات طب وبعدين بعدين قال يا علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من لان في ناس ظروفهم مش هتسمح لهم بكده فلازم تراعوا الناس ما تقعدش تكلم نفسك وتكلم اللي حواليك في عموم المسلمين في واحد بيشتغل شغل 12 ساعه وما عندوش حل غير كده ده ما تجيش تقول له لازم قيام الليل اقل حاجة ساعتين أو على الأقل ساعة حبيبي ده هو لو صلى عشر ده يبقى كويس جدا فما تعممش الأحكام على الناس حتى لا يضيق الناس المشقة تجلب التيسير قال الله جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال الله وما جعل عليكم في الدين من حرج قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر يسر ولا يسر تعسروا طيب خدوا تطبيقات على ذلك مثلا لو انا اشتريت البسكويتيه دي مثلا كويس اللي جواها المفروض بسكويت؟ العلماء بيقولوا لازم تتاكد من الشيء اللي انت هتشتريه عشان شرط في الشراء العلم ده ايه؟ طب ده دلوقتي متسلفن وغلب على الظن ان جوه بس كوي ما تحطوش عينكو فيها بس ماشي؟ <تصفيق> طيب فانا اشتريتها كرة مجهولة انا بس حبيت اضرب كده، لكن لو جبت حاجة في علبة والعلبة ايه مش عارف ازاي وحطت لك جواها ازازة ريحة مثلا وحاطط لك في علبه جامده قوي انت هو دي الموضوع فانا مش عارف اللي جوه بلاش اي حاجه بنشتريها معلبه جبت يا عم المسحوق ده ولا جبت كذا ما تعرفش ايه اللي جوه قالوا يعفى عن الجهاله اليسيره تخفيفا على الناس لان كده هتبقى صعب قوي كل مره نفتح ونشوف ده ايه ونعمل كذا ما حدش هيبيع ولا حد هيشتري صح كده يبقى يا سلام يريحونا صح يبقى ما حدش هيبيع ولا حد هيشتري على هذا الاعتبار طيب يقول لك ايه في بعض الامور مثلا يعفى عنها لمشقه التحرز منها زي ايه قال لك الدم بعض اهل العلم بيرى انه مطلق الدم نجس مطلق الدم فلو انا دلوقتي مش عارف وانا ماشي كده حكيت في حاجة فنزلت منها نقطة الدم يقول لك خلاص دا الدم ده نجس والبعض يرى انه, انه بالتالي ينقض الوضوء فالسنة ما مجتش بكده كانوا يصلون في جراحاتهم قال لك ليه لأنه ما يخلو إنسان من بثرة يعني, يعني من حاجة كده أشطت معاه مش عارف ضفر طلع منه نقطه دم أي حاجة أي احتكاك ممكن يكون جلده خفيف شوية فلو قعدنا نقول أنه كل حاجة من الحاجات دي ينقض الوضوء وتبقى ناجسة وتبقى كذا لشق الأمر على الناس فالمشقة تجلب التيسير فخففوها على الناس فيقول لك هذا عفو هذا يشق التحرز منه انا ماشي عارفين المواسوسين بقى فالارض كانت النهارده مطرت شويه فوحلت في كام حته وانا ماشي راح ايه عربيه كده راحت جايبه شويه وحله عليا واحد مواسوس بقى قال لك الحته دي بالذات عد عليها حصان وبتهيالي لي انه نزلت منه حاجه تبول هنا مثلا ماشي المكان ده فالبتاع تربطش يبقى اكيد إيه؟ اتنى الجست. تقول له هذا يشق التحرز منه فهو في مرتبة الايه؟ عف بص الدين بيبقى سهل كده لكن لا مش يشق التحرز ولا حاجة يعني اقدر اشيلها وحاجة وانا متأكد انها ناجسة مش وساوس عارف ان انا عاملها يبقى تشيلها انما الذي يشق عليك في ذلك زي ايه عشان الاحكام بتاعت النساء تيجي بالذات انا اعرف لي كده نساء في فتره الولد وهو صغير ما بتصليش ليه كل ما تمسك الولد والبامبرز ومش عارف ايه وتعمل وتسوي الولد كذا فنجاسة فنجاسة فتقول لك كل شوية غير وكل شوية اعمل مش مصلي او الولد الصغير مش عارف ايه يتحرك فنزلت هنا مش عارف ايه صح من النوم البامبرز مش عارف صرب فنجس فكل شوية نجس نجس نجس فخلاص بقى تقول لها ايه يقول لك بس يقول لك الحتة دي كانت كده حطت عليها مية طب ما هي انتشرت والمية كان فيها نقطة نجاسة يبقى الحتة دي كمان انتشرت وتوغلت يا عم مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليه زنوبة من مال قال لهم بقى وشوية المية اللي هتنزلوهم دول خدوا بالكو نزلت على شوية بول يعني شوية نجاسة فالمية كده انتشرت فلما انتشرت يبقى يبقى زودنا النجاسة يبقى كده محدش يطيء حد بقى لا خلاص حط عليه شوية مياه وانتهت القص فهم يا شق التحرز منه فهمتوا المشقة تجلب التسير ولا لا والله انتوا لو جمعتوا اللي احنا عاديين نقوله ده على مدى يومين ده أنا تقريبا خلاصة قواعد الفقه تقالت وخلاصة اصول الفقه تقالت وخلاصة الابواب الاساسية في العقيدة من الايمان وكذا وكذا تقالت وشوية ايمانيات في النص تقالت يعني يعني يعني يعملوا اي حاجة بق يعني حسسوني إنه ان الكلام ده مش هوا على الله خير المشقه تجلب الايه تجلب التيسير خذوا اللي بعديها الميسور لا يسقط بالمعسور ولا فاهمين ولا حاجه ما تفهموش تصلوا على النبي يا صلاة النبي احسن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الميسور لا يسقط بالمعصور جابوها منين إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم يعني قالوا أن المكلف قد يكون في حالة يتعذر عليه فيها فعل المأمور كله أو يشق عليه بينما يتيسر له فعل البعض ففي هذه الحالة يجب عليه في هذه الحالة فعل الجزء المتيسر خدوا مثال إذا وجد المحدث ماء لا يكفي لرفع الحدث صحيت النوم لقيت الحنفيه ما فيش ميه ومش مخزنين ميه ما عندكش الا شويه في التلاجة تشرب منهم حبه قد كده وجب عليه انه يعمل ايه لو ده ما فيش غير الميه اللي هيشربها ما يتيمم لو عنده ميه زي دول كده يعني يا دوبك دول يعملوا ايديه مثلا حلو يغسل ايديه بس ويتيمم عن الباقي يبقى عمل ايه الميسور عمله والمعصور ما اقدرش عليه فالميسور لا يسقط بالمعصور يبقى اعمل منه ما استطعت اعمل اللي قدرت عليه والباقي يبقى كذا زي ايه زي واحد عنده كبيرة فانا اعمل ايه بيروحه جايين يقول لك طب يقدر يخسل ايديه مثلا يعني يقدر يخسل ايديه بس هي المتجبر من لغايه من حته الفلانيه يقدر يغسل اصابع دي يغسل اصابع دي طب ما يقدرش يجيب ناحيه الذراع الشمال ده خالص ميه خلاص يغسل اليمين طب وعالشمال الشمال ده يعمل له ايه يتيمم بعد الوضوء عنه ما يجيبش ناحيته ميه خالص الميسور لا يسقط بالايه بالمعصور من فوائد هذا الحديث كذلك ان التشديد في اجتناب المنهيات بخلاف فعل المأمورات يعني يعني لما نيجي نشدد على شيء شدد فيه الأمور الحرام الأشياء اللي لازم تتساب التجديد في أمور في أمور المنهيات لاستقصال جزور الفساد قلنا قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح ومن أسبابي هلاك الأمم آخر الحديث بقى من أسباب هلاك الأمم إيه كثرة سؤالهم وتعنتهم في واحد ما هذا قصة البقرة إذبحوا بقرة شكلها إيه طب شكلها كذا اللون إيه طب لونها كذا طب بس أربهلنا شوية يبدي ما تخلص هي باره وخلاص هو معلش ما كذا إذبحوا بقرة ما شك... شكلها إيه لونها إيه ما هي اه خلاص كذا وكذا وكذا وكذا وفين بتضلين فذبحوها فيبقى بالتالي لا تتعنت أحيانا تفصل فتعف حرج زي إيه وحاول كلام يتفهم فيما وراءه يجي واحد يقول لك إيه مثلا في بعض الأمور التي سكت عنها الشرع الشرع قال ايه قال في مثلا في أمور العلاقات الزوجية الشرع حط معنا ووقفنا على ذلك اتقي الحيضة والدبر وبس طب ينفع يعمل يا ابني ما تسألش بتسأل ليه لا أصلي مش مت... يا ابني أنا مالي دي حاجة أسرار بين الرجل ومراته انت مالك الشرع قال لو كان في حاجة تاني غلط كان قالها لا بس ما ينفعش يعني ممكن يا, يا حبيبي خلاص مسألة بينها بين الرجل ومراته حابب إيه كاره إيه عامل إيه دي مسألة تثابت لاعراف الناس لزوقيات الناس لأمور الناس لكن ما تجيش بعد كده تسأل في تفاصيل هو ده ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن تؤتى النساء هكذا وأن يتقى أشياء يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهم فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث أمركم الله النبي قال إن الكلام ده معناه إنه يكون يعني على ما هو معلوم في القبل وليس في الدبر اتقي الحيطة والدبر ما تقربش مننا صاعة المحيط وما تقربش مننا في كذا وخلاص طب في بعض يا حبيبي ما تسألش بس هذا سكت عنه الشرع التفاصيل بتوقع في حرق وصلته وهكذا يبقى خدنا حاجات كتير حوالين هذا الحديث وكفايه عليكم في الحديث ده الكلام ده كله يعني عشان خاطر يعني نتم العاشر إن شاء الله تلك عشرة كاملة نحن عاجلين للأربعين مش عارفين نعمل حاجة في الأربعين بس أنا يعني أنا أتصور أن العشر أحاديث دول حتى يعني أظنهم فيهم وجبة دسمه قوي محتاجين بقى تقعدوا تذكروا فيهم لغاية العيد وعليكم خير عشان خطر احنا ما عندناش احنا عاديم نعمل الكلام ده كله لان الجمعة الجايه واللي بعديها اجازه عليكم خير اني أسافر للحج إن شاء الله فإن شاء الله أسافر فجر الأربعاء القادم عشان كده قلنا نعمل جمعه وسبت وكان المأمول يعني ان احنا نخلص بس انا مش عايز اجري اجري اجري, اجري فالدنيا تبقى يعني مفيش نفس فاللي هنقدر نصله وبعد كده هنعمل بعد العيد مباشرة او الجمعة ان شاء الله نحاول نعمل نكمل الدورة بحيث انه ننتهي من شرح الاربعين وتمتحنوا فيها بس هقسمها بقى هعملها نظام ترمات ترم اول ترم تاني كويس كده فالترم الاولاني تمتحنوا في الحديث اللي احنا هنقف عليها على قدر المستطاع يعني في حادثين كمين سهلين يعني اللي جايين دول ان شاء الله ما ياخدوش معانا وقت خالص فنوصل للعدد اللي هنقدر عليه وتمتحنوا فيه تسميع وفقهيات الحديث الحاجة دي هتتنزل على اقول لكم على من المواقع الشباب هنا حنزل... حينزلوها على اسطوانات عشان تبقى معاكو عشان ما يبقاش لك حجة تسمع فيها أمال أنا بقول لك لغاية العيد عشان خطر ايه عشان تبسكلك كتيب ده وتيجي تقول لي مش عارف ايه احنا ما كنتش بحث صوتي عشان الكلمتين دول لا عشان تقعد تذاكر وتسمع والحاجات اقول لكم مصادرها فين عساس ان انتو تسمعوها في الفترة دي وتذاكروا الاحاديث مذاكره قوية انا بامتحن صعب بقول من دلوقتي يعني الحاجات دي مش هتنفع كمغريات يعني ها <تصفيق> <تصفيق> الله المستعان طا خلونا بس يعني انا عملنا كده في النص خلونا نأخذ الحديثين الجايين الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال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 فهذا شرط القبول الأمر الثاني كيف يكون العمل مقبولا طيبا قلنا شروط معروفة قلنا ليه؟ لايه والمتابعة هنا زاد شرطا آخر وهو أكل الحلال فالحرام يفسد العمل ويمنع قبوله ولما حاجرنا حديث يعني من فوائد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 والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقم الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا أربعين يوما وأيما عبد النبت لحمه من سحت فالنار اولى به إنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار طبعا دي بلا شك جهاد هذا الزمان احنا كلنا رجال وبعضنا او اثير من فاتحين بيوت وفاهمين يعني ايه اللي انا بقوله ده جهاد الوقت اكل الحلال بلا شك جهاد بمعنى الكلمة عشان في الاخر خالص تطهر مالك تماما وما يبقاش فيه وجه شبه ده محتاج انك تجاهد نفسك جدا وتتناز او ما مش تتنازل وانك تبقى وارع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 سلك ايه ده سبكين احنا <تصفيق> ما ينفعش ايه سلك دي مفيش تسليك في دين فكيف يكون العمل مقبولا قلنا ثلاث شروط الاخلاص المتابعة اكل الحلال ثلاثه من فوائد هذا الحديث انه في حاجة اسمها حبوط الاعمال انه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 زوجها عليها صاخط بغير عذر ومبرر صحيح هو هي منكدة عليه عشته وهي عشان لازم تخرج كذا ولا تروح لأهلها كذا ولا تلبس كذا ولا تعمل كذا تدي له الوش التاني وتبتدي تلعبه وتبتدي تقول له تعبانه ومش عارف ايه هو الشرع بيقول كده هو مش عارف ايه وتبتدي لغايه ما هو تطهقه تعلي صوتها عليه بص الأدب المفقود أنا في النص كده بحب أحط رسائل في حادثة الإفك لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في بيت أبي بكر بص الأدب ده فحصل ان النبي قال لها كلام صعب قوي قال لها يا عائشة إن كنت قد الممت بذنب فاستغفر الله فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه اعترف يا عائشة لو اعترفت خلاص وخلاص ربنا هيتوب عليك فلو ربنا تبع عليك انا مقدرش اتكلم فهي انا عملت ايه بقى عائشة رضي الله عنها عشان الكلام المفقود في البيوت ابوها قاعد واماها قاعدة وزوجها بيوجه لها تانيب شديد فالطبيعي جدا انها تستثار طولوا انا انت تعرف عني كده يصح كده وما شابه وده مفيش مشكله غيره وحميه عارف عملت ايه قالت فنظرت الى ابي فقلت اجب عني يا رسول الله مفيش واحده مؤدبه محترمه متربيه في بيت يكون ابوها قاعد وهي تتكلم وتعلي صوتها ابوك قاعد هو اللي يتكلم بعد كده قال لها ما هو ليه فنظرت الى امي ام رومان أجيبي عني رسول الله اقول ايه شوف الاول ما تتعدش الكبير ليس منا من لم يوقر كبيرنا ايه الهم اللي احنا فيه بقى تعرفوا يعني ايه وهذا بعلي شيخة عارف يعني كلمة كلمه بعل زوج عارف بس هي مش زوج في اللغه مش زوج بس كلمه بعل معناه السيد الامر كان في الزمان السابق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 فبيعطف عليها والنبي يقول له إني أحرج عليكم حق الضعيفين واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم واتق الله فيها واعمل كذا فيبقى حاسس وربنا يقول له فإن أطعنكم فلا تبغوا علىهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرة تطقط امرأبتك ربنا بقى اللي حيخد لها حقها فكانت الأمور صح إنما دلوقتي ربنا قدبنا لما ترفعوا الصدق على صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا المرأة لا ترفع صوتها على زوجها فين ده بقى آداب مفقودة بسبب ما في هذا الزمان من أشياء المهم لا يقبل الله صلاة امرأة زوجها عليها ايه؟ صاخط وتبيت تلعنها الملائكة بسبب امتناعها عن زوجها طيب عايز أقولك حاجة بقى خطيرة جدا في مسألة المال الحلال والمال الحرام عندنا تقسيمه في مساله المال الحرام بصوا خذوها اقعدوا لا مال بلا مالك لا مال بلا مالك فتسنوني بقى واحد سرق واحد الفلوس دي حكمها ايه سرقه حرام انا دلوقتي عايز اتخلص من الحرام اعمل ايه يجب ان ترد اليه طب لو ردتها له هتبقى مصيبه باي وسيله غير مباشره حطها له في اي حاجه واحد كان بياخد من ابوه فلوس من تحت لتحت ويروح يعرضت بيها فلو رجع قال له يا ولدي انا عايزه اقول لك ممكن تبقى مصيبه سوده وخلاص مش هيامل له ايه يعمل ايه يحطها له في تحت لتحت من تحت لتحت يجي أي حاجة يجيب له حاجة بيها ويحطها يعني تتزبط بحيث انه بيردهاله نفس الكلام خد مش عارف من مين فلوس ايه خد ايه يتحط كده كده أنا عارف المالك يترد للمالك الحالة التانية عارف المالك لكن لا اجد المالك عارف مالك الفلوس دي بس ما عارفش اوصله كلام ده كان زمان قوي ايام الشقاوة وايام الشباب وايام مش عارف ايه اجيبه منين دلوقتي ده تتصدق عليه يعني بالمال ده على نيته فان ظهر لك في يوم من الايام بص الشرع يقول لك ايه تديله ماله برضه واللي انت عملته تبقى صدقه ليك لكن اصل فلوسه فانت تصرفت فيها افرض راجل محتاج ال دول دلوقتي تقول له انا تصدقت ما هو ما كانش وقت الصدقه دلوقتي مثلا الحاله الثالثه مال عام لا مالك له انا حطيت فلوسي في بنك ربوي عرفت ان الربا حرام وان درهم ربا اشد عند ربنا من 36 زانية يا طب انا هاخد الفلوس طب انا اخدت منها مش عارف ايه وعملت ايه طب الفلوس دي اعمل فيها ايه تقول له حطها في مصرف عام ليه في مصرف عام لانها لا مالك لها البنك ما يملكهاش وانت ما تملكهاش نحطها فين بعض اهل العلم وتلاقيوا الكلام ده في مطولات الفقه قال لك تترمي يعني خلاص مال خبيث فنرميه فالتحقيق في المساله قال لك نرميه يعني ايه نرميه مليون جنيه ارميهم عشان خبيث طب ما نحطهم في حاجه تنفع قال لك طب تحطها في حاجه تنفع ازاي قال لك حطها في حاجه الناس كلها المال ده بقى بتاع الناس كلها فحطها في حاجه تنفع الناس او غالبهم حطهم في مستشفى حطهم في دار ايتام حطهم في دار تحفيز قرآن بس ما تحطهمش في مسجد إن الله طيب لا يقبلوا إلا طيبة يبقى بتتخلص منهم حطهم في الدعوة إلى الله حاجة تتعمل بها حاجة تعم نفعها الناس حطها في شيء يعم نفعه فهمتوا كده؟ هذه طرق التخلص من الإيه؟ من المال الحرام طيب آخر حاجة متعلقة بهذا الحديث الدعاء بقى ربا أشعث أغبر هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثم ذكر الرجل يطيل الصفر فباش معنى يطيل الصفر لأن دعوة المسافر مستجابة أشعث أغبر يبقى بل بغي الجهد مبلغه وكأن هذا كله من أسباب إجابة الدعاء إنه واضح عليه أثر الصفر ويمد يده يبقى من أداب الدعاء مد اليد وكان من السنة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا كان يتوسط يعني ما يجي يدعي يتوسط كده يبقى ايه الاصابع اصابع اليد ربما تكون موازيه للمنكبين او لشحمتين الاذن على هيئه الصلاه تبقى كده ايدي ما تترفعش قوي فكان اذا اجتهد زي حادثه بدر كان يرفع يديه يمد يديه حتى يرى بياط ابطيه يرفعهم قوي حتى قال له أبو بكر كفاك مناشدتك ربك لما رفع إيده أوي أوي أوي باكرة اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض الرداء اللي كان نفسه اللي هو زي بتاع الإحرام وقع فقال كفاك مناشدتك ربك ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم متهلل وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فالشاهد ده كل من اداب الدعاء فعمل كل الاداب اطاله السفر التبذل في اللبس ان الواحد يبقى ايه بيظهر قدام ربنا غلبان ليه خير الدعاء دعاء يوم عرفه لابس اكفانك وعرقك مرأت